رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۖ ۖأَتَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۚ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا امْتُحِنَ لَفُهُمْ فَأَخْرَجَ حَنِيًّا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 ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان كحكم مقضيا ثم ننجل الذين اتقوا ونجر الظالمين فيها جفيا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ مَدِيناً وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ قارن نعم احسن اثاثه وريا كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمان مدا حتى اذا راوا ما يوعدون ان المعذاب وان الساعه فسيعلمون من هو شرهم مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا